بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل كتاب من الله العظيم الحكيم ان انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص واللذي نتقضى لدمه اولياء اما نعبدهم الا ليقضون علينا الله جل ثنا ان الله يحكم بينهم وَيُبْرِئُ الْمَرِيضِينَ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ مُّسْتَهْدٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّخَصَّ فَمِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَمَا اللهُ الوَاحِدُ القَهَّارُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَقٍّ يَكْوِرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيَكْوِرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ رَصَفَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يجري لأجل سنة ألا هو خلقكم نَفْسٍ لِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيُمْنِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اجَالَنَّ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَكُم مِّنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَجْنَاجَ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ مالك السماوات و الارض كله الملك لا اله الا هو فان ما تصنعون انه تسوف فان الله غني عنكم ولا يرضى عبادكم وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَجْحَدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَيُضَاعِفْ لَكُمْ وَلَٰكِنِ الْكَفْرُ يَأْتِي بِهِ أَصَابِعًا ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بما كنتم اِذَا مَسَّنَا الْإِنْسَانُ ضُرًّا دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ بَلْ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ كان كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ نَسِيَ مَا كَانَ يدعو وَمَجَأَ عَلَى اللَّهِ أَمْ دَادَ الَّذِي يُبِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْتَ مَتَّعْ بِفَرَجِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ مَن يَسْتَغْفِرِ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ هل يستوي الذين ويا عباد الذين امنوا استقروا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه انما يثاب الصابرون اجرهم بغير حساب ان وأن اعبد الله مخلصا له الدين وامرت ان اكون اولا من المسلمين قل اني اخاف ان خلط رب عذاب يوم عظيم قل لا ما اعبد لغيره دين فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنَ الظُّرُونِ قُل إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَذَلَّهُمْ يَوْمَئِذٍ سَاءَتْ مُنْقَلَبًا وَمَصِيرًا لَهُمْ من وَتَخَيَّمُونَ عَلَيْهِمْ لَنَا وَمَن تَحْتَ مِنكُمْ لَالَتَخَوِّفُ اللَّهَ بِعِبَادًا يا عِبَادِ فَاتَّقُونِ الَّذِينَ نَجَّيْنَا مِنَ الطَّاغُوتِ فَأَيَّابٌ عِنْدُنَا وَأَنَابُوا إِلَى رَبِّهِمْ فَبَشِّرِ الْعِبَادَ <تصفيق> الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ وَأُنَّى لَكُمْ أُولَئِكَ هُم أُولُ الْأَلْبَابِ أَفَمَن حُفَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ عَذَابٍ أَفَأَنْتَ كَذِلِكَ تُنْذِرُ النَّاسَ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ فَأَوْتَيْنَاهَا وَرَقًا نَّدِيَّةً تَجْرِي من تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ وَعْدًا لِّلْمُسْلِمِينَ آدَ أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ الْأَرْضِ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي أَرْضِكُمْ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ جَرًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ قُطُونًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لذكرى لأولي فَمَن شَهِدَ وَحَّ اللهَ صِدْقَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى مِيرٍ مِنَ الرَّبِّ وَمِنْ قَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أُنَاهَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ من تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جِنَانُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَمِيلُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يَظْلِم مِّنَ النَّاسِ فَلَا مَنَصِيرَ لَهُ ۖ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ أَوْ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تجنب الذين من قبلهم فأتـاهم العذاب من حيث لا يشعرون فآذاقه الله فيس حيات الدنيا والعذاب الآخرة أكبر مما كانوا يعلمون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لَنَا مَثَلًا فِي هَذَا الْقُرْآنِ من كُلَّ مَثَلٍ عَلَّمْنَاهُ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ بَمَثَلِهِ مَثَلَ رَجُلٍ هُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلٌ سَلَمًا لِرَجُلٍ هُمْ لَسْتَوَيَا مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ ذَلِكَ أَشَرُّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بِمَنْ كَمِثُوا وَإِنَّ لَهُمْ نَئِصَ كُن نَيْمًا فَيَأْتِكَ عذابُ رَبِّكَ تَخْتَصِمُ أَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذَا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالْهُدَى وَفَضْلِهِ قَادِرِينَ أَلَائِكَهُمُ الْمُسْتَقِيمِينَ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَنَا جَنَّاتُ عَدْنٍ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ فَإِنَّ اللَّهَ عَن نُّفُوسِهِمْ أَسْوأَ الَّذِينَ عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمُ أَجْرَهُم الذي أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ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 وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ أَفَلَا يَذَكُرُونَ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ وَأَرَادَ مِن رَّحْمَتِهِ هَلْ يُنْسِخُ كَاتَهُ رَحْمَتَهُ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ مُّخْزٍ وَيَحِلَّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ إِنَّمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَنذِرَ بِالْحَقِّ فَمَنِ ابْتَغَى فَلِنَفْسِهِ وَنَعْمُ وَلَسَ إِنَّمَا يَضِلُّ وَعَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل اللهم يتوفى الأمس فسخين موتها والتي لم تمت في منامها يُمِيتُكُمُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْحَقَائِلَ أَجَلًا مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ان يَخْلُقُ مِنْ جُنُونِ اللَّهِ شَفَاعَةٌ أَلَمْ يَكُنُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ شَفَاعَةٌ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثم إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَعَلَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ نُعِمُوا نِعْمَةً إِلَٰهَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالارْضَ عَالِمًا الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ مِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَاسْتَغْدَوْا بِهِ مِنْ إِلَّا العذاب يَوْمًا فَيَأْمَنُ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ شَيْءٌ آتَاهُ مَا كَسَبُوا حَقَّ قَدَرِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ فإذا اِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لَهُ مُدْعِينَ لَعَلَّهُ يُنْزَعُ بَعْضَ ضُرِّهِ ۚ فَيَضْعُفُ وَيَطْغَىٰ ۚ وَإِذَا اسْتَغَاثَ رَبَّهُ يَسْتَغِيثُ مَرِيئًا ۗ فَنَجَّاهُ قَدْ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ سَمْعًا أَوْ نَعْمًا كَانُوا يَحْسَبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَاللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهَا أُولَئِكَ لَيَصِيبُنَّ مَن سَيئاتِ مَن كَتَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ اَسْتَغْفِرُ عَلَى انْفُسِهِمْ لَا يَقُومُ مِنَ الرَّحْمَةِ لَا إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُ بِتُونُ مُؤَسْلِمُ لَهُ مِن قَدَرِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ مِنْ قَدَرِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تَنصُرُونَ وَالسَّبْعُ أَحْسَنَ ما اِنَّ مُزِلًا إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ فَبِأَيِّ أَثِيمٍ يَأْتِيكمُ الْعَذَابُ مِنْ فَبِأَيِّ أَثِيمٍ يَأْتِيكمُ الْعَذَابُ نُفَتَهُ وَأَنْتُمْ لَا انتم تقولون نفسي يا حسرات على ما صرفت في جنن بالله وان كنتم من الساخرين اَأَنْتَ تَقُولُ لَهُ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي وَكُنْتُ مِنَ الْمُسْتَقِيمِينَ أَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنِّي كُنْتُ كَرَّةً سَأَكُونُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَقَدْ جَاءَ أَكَايَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ يُجَادِلُونَ أليس في من وينجي الله الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ وَيُنْزِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَصْرَهُ بِمَفَازَاتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ سُوءٌ لَا يَمَسُّهُمْ سُوءٌ وَلَا هُمْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقِيبٌ رَبُّ مَكَانِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ فَسُبْحَانَ الله تَأْمُرُ مِنْ نَفْسٍ أَعْبُدُ أيها وَنَصْرُهُ إِنَّ إِلَّا لِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ, من الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَنْ يَقْدِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَوَّامُ الدِّينِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَدْ بَطِشَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ نَقِيَّاتٌ يَمِينٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ صَفِيرٌ أَنَّ النَّسِيمَ وَمَن فِي الْأَرْضِ إلا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَوْمَئِذٍ اشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَهُم عَلَى الْكِتَابِ وَجِيهٌ أَدَبَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءُ وَجِيهٌ أَدَبَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءُ وَقُومٌ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى جهنم زمع حتى إذا جاء فَكَيْفَ حَانَتْ أَمْوَامُهَا وَطَالَ لَمْ خَزَنَتُهَا وَطَالَ لَمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمُ الرَّسُولُ كُنْ يَسْلُوَنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُذِيرُكُمْ ظُلُمَاتٍ وَرَعْدًا وَصَعْقًا أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْتَرُونَ عَلَى الْبَلاءِ وَلَكِنْ حَضَرَتْ كَلِمَةُ عَذَابٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ثُمَّ دُخِلُوا أَبْوَابَ ساديس المتكبرين وصفا الذين استكبر ربهم الى الجنه زمر تا اذا جاءونا وفتحت ابوابها وقال لهم قدنتها سلام عليكم قدخلوها خالدين وقالوا نحمد الله الذي صدقنا وعده وأمرتنا الأرض نتبوأ منها الجنين الذي حيث نشاء فنيعنا أجر العامل ورى الملائكة تحاسب ثِينا مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ فَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكُمْ وَقُدِّي يَدَيْهِ بِالخَضْعِ وَقِيْلًا حَمْدًا لِلَّهِ رَبِّ